بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقسم منه قليلا اعوذ عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناسئه الليل هي اشد وطئه واقوى قيلا ان لك في نهار تبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاسْتَخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُنكِذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَقَامَ الْمُنذَرُ صَتَهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً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 فَكَيْفَ تَسْتَنقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مَنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ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 وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 واقم الصلاه وات الزكاه واقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ